الخامس عشر بعد المئة وهو كيف صفة الموقف من الكتاب كيف صفة الموقف من الكتاب وهذا السؤال له تعلق بسؤالين بعده أي بما يتعلق بمسألة في سؤال بعده أما السؤال المباشر بعده فهو سؤال في نفس المسألة كيف صفة الموقف من السنة وأما السؤال الذي تعلق له تعلق به فهو الذي بعده وما بعده كذلك فهي أسئلة كلها تتعلق بقضية الإيمان باليوم الآخر وهي أحوال يتعرض لها الناس يوم القيامة وكلها متعلقة ببعضها فهي متسلسلة فالكلام عن الموقف كذلك مستلزم للكلام عن العرض والحساب والكلام عن العرض والحساب مستلزم للكلام عن نشر الصحف والكلام عن ذلك مستلزم للكلام كذلك عن الميزان والصراط وغير ذلك من ما يتعلق بقضية الإيمان باليوم الآخر والأحوال التي يعاينها الناس يوم القيامه فهذه الأسئلة تدور حول ذلك كيف صفة الموقف من الكتاب كيف صفة الموقف من السنة كيف صفة العرض والحساب من الكتاب كيف صفة ذلك أي العرض والحساب من السنة هذه الأسئلة نتحدث حولها بإذن الله تعالى أما السؤال الأول فهو كيف صفة الموقف من الكتاب قال في الجواب قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم ترفهم وافئدتهم هواء وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب وقال تعالى وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مال للظالمين من حميم ولا شفيع يطع وقال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان قال والآيات الآيات وقال وغير ذلك يعني هناك آيات كثيرة من الكتاب تدل على الموقف ما هو المقصود بالموقف الموقف هو مشهد يوقف الله عز وجل فيه العباد يوم القيامة بين يديه في عرصات القيامة هذا هو الموقف وهو اجتماع الناس يوم القيامة بعد بعثهم وخروجهم من قبورهم فإنهم يكونون في موقف عصيب يوم القيامه نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من هول هذا الموقف وهول يوم القيام ولذلك فالسؤال الذي بعده كيف صفة الموقف من السنة فيه أدل كذلك نذكرها ثم نفصل قال فيها أحاديث كثيرة منها قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عراقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذنهم قال وهذه في الصحيح وغيرها كثير يعني هذه الأحاديث في الصحيح ويوجد غيرها كثير أما الكلام حول هذه الأدلة فكما ذكرنا فالموقف هو المشهد الذي يجمع الله عز وجل فيه العباد في عرصات يوم القيامه ويتجهزون بعد ذلك أي يمرون بعد ذلك بأحوال ومشاهد أخرى كالعرض وكالحساب وكإيتاء الكتب وكوزن الأعمال ونحو ذلك فهذه الأحوال يوم الخلاء أولها الموقف أولها الموقف إذ يجتمع الناس في هذه الأرض أرض المحشر ويجمعهم الله سبحانه وتعالى كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عرات غرل كما سبق في الكلام عن الحشر والناس في هذا الموقف في شدة وفي فزع شديد والانبياء دعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم وهذا الموقف من شدته أنه يطول هذا الموقف زمانه يطول زمانه حتى أن هذا اليوم يصل مقدار وقوف الناس مقدار وقوف الناس فيه خمسين ألف سنة كما وصف الله سبحانه وتعالى وذكر ذلك فالناس يقفون في هذا الموقف العصيب خمسين ألف سنة وقد علتهم الشمس فوق رؤوسهم وبل ودنت منهم كمقدار ميل حتى قال الراوي ولا أدري يقصد الميل الذي هو ميل المكحل أو غيره تدن الشمس من رؤوس الناس فعند ذلك يصيبهم الكرب والغم الشديد كما أيضا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فقال صلى الله عليه وسلم أن سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يعني لماذا أنا سيد الناس يوم القيامة؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يعني في مكان واحد في مشهد واحد في موقف واحد. قال فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي يعني أن مشاهد هذا الموقف مرئية للكل ومسموعه للكل وإذا دعا الداعي أصابهم ما أصابهم قال وتدنو الشمس منهم فيبلغ منهم الغم والكرب ما لا يطيقون أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبلغ منهم الغم والكرب ما لا يطيقون نسال الله تعالى أن يعافينا وإياكم من غم الموقف وكرب هذا اليوم فإنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه لأجل أن يحاسبوا وأن يوقفوا وأن يعطوا صحائفهم فيقفون هذا الموقف قبل هذه الأحوال وهذا الموقف لا يسلم من هوله وشدته إلا أهل التقوى والإيمان والصلاح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مواضع عدة منها هذا الحديث المشهور وهو حديث السبعة أن هذا المشهد أو هذا الموقف العصيب لا ينجو فيه من حر الشمس إلا من كان له من الأعمال ما ينجيه كهؤلاء السبعة وغيرهم كما جاء في بعض الأحاديث الاخرى قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهذا المشهد العصير أو هذا الموقف العصيب يكون أنواع من الناس في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى هم الذين يستظلون بظل عرش الرحمن في هذا الموقف الشديد العصيب وفي هذا اليوم الطويل وطوله كذلك مصحوب بشدة وكرب منها أنهم يجوعون جوعا شديدا ويعطشون عطشا شديدا ويصيبهم الكرب حتى أن العرق الذي يصيبهم يصل ببعضهم إلى أن يسبح في عرقه نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من هول هذا الموقف فإن الناس يعرقون في هذا اليوم بحسب أعماله. منهم من يعرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى كعبيه ومنهم من يعرق الى ركبتيه ومنهم من يعرق الى حقويه ومنهم من يعرق الى كتفيه او كما قال صلى الله عليه وسلم ومنهم من يلجمه العرق الجاما نسال الله العافيه ومنهم من يسبح في عرقه فهذا الموقف العصيب كله بطوله وهوله وقربه وشدته وطول زمانه هو مقدم لما بعد ذلك لما بعد ذلك وهو العرض والحساب اذ يتنزل رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بين العباد بعد موقف عصيب ويوم شديد طوله خمسين ألف سنة نسأل الله تعالى أن يهون علينا وعليكم هذا اليوم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الأمن والأمان وفي ظل عرش الرحمن ولذلك يأتي السؤال الذي بعده قال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب كيف صفة العرض والحساب من الكتاب العرض والحساب يأتي بعد الموقف مباشرة فبعدما يطول بالناس هذا اليوم حتى إن بعض الناس يصيبهم ما يصيبهم من الكرب فيود أن لو يصرف إلى النار وليعزه بالله ظن منه أن هذا أرحم مما هو فيه الله ويسعى المؤمنون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة يسعى المؤمنون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة في أن يتنزل رب العزة جل وعلا ليقضي بينهم وهذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة في الموقف وهي الشفاعة التي يظهر فيها أيضا قدر وشأن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى كما سياتي في الكلام بعد ذلك عن الشفاعه فعند ذلك يعتذر الأنبياء ثم تكون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتنزل رب العزة جل وعلا ليقضي بين الناس وليريحهم من هذا الموقف فيكون العرض ويكون الحساب والعرض هو أن يعرض الناس على رب العالمين نسأل الله العفو والعافية وإنجاز هذا التشبيه أو المعنى يعني انظر إليك مثلا في الدنيا إذا قيل أنك ستحاسب أمام أو عند ملك من ملوك الدنيا إنك ستدخل على ملك من أكبر ملوك الدنيا سيحاسبك على شيء فعلته بالحسنى أو بالإساءة فأوخفك الحجب على باب الملك مدة طويلة تنتظر كيف يكون حالك في موقفك على باب الملك تنتظر أن يقال لك الآن ستدخل على الملك هذا هو العرض ستعرض على الملك ثم كيف حالك إذا قيل لك سيسألك الملك سيسألك الملك ثم كيف حالك إذا قيل لك انه سيناقشك فيما فعلت إنه إذا سألك وناقشك هذا أمر يختلف عن مجرد أن تعرض من الممكن أن تعرض فيقضي الملك ببراءتك فيقول اصرفوه بكذا أو ماذا فكيف الحال إذا عرضت على الملك ثم أمر الملك أن تحاسب وتسأل سؤالا تفصيليا فعند ذلك الأمر سيكون عليك أشد نسأل الله العفو والعافية ولذلك فالعرض يكون عقب المنقر يعرض الناس على رب العالمين لا يخفى منهم خفية فإذا شاء سبحانه وتعالى أن يعفو عن من يعفو عنه منهم من غير حساب ولا مناقشة عفى عنه وغفر له وستره وإذا شاء أن يسأله وأن يحاسب من شاء فإنه يحاسبه على عمله وما قدم وما أخر وما فعل وهذا أشد نسأل الله العفو والعافيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك ولذلك قال كيف صفه العرض والحساب من الكتاب وكما ذكرنا فالمقصود بالعرض ما يكون من حال الناس بعد الموقف والحساب هو مناقشة الناس على ما عملوا من أعمال قدموها وتكليم الله عز وجل لبعضهم وحسابهم على ما قدموا ويتخلل ذلك أي العرض والحساب يتخلله إيتاء الكتب ونشر الصحائف نسأل الله العفو والعافيه فتنشر الصحائف في هذا اليوم من خلال هذا الحال يعرض الناس تنشر صحائفهم ومن شاء غفر الله له وحاسبه حسابا يسيرا ومن شاء ناقشه الحساب وكان والعياذ بالله هذا نذير خطر عليه ولذلك فالعرض والحساب متعلقان ببعضهما باعتبار ومنفصلان باعتبار اخر كما يظهر من الادله هنا قال قال تعالى قال في الجواب قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا الناس في الدنيا ربما ملوك الدنيا لو دخلوا عليهم لربما أخفى بعضهم ما أخفى أو لربما أضمر بعضهم في نفسه ما لا يعلمه هذا الملك من ملوك الدنيا مهما كانت فطنته وذكاؤه وخبرته وكذا يخفى عليه ما يخفى من أمر من أراد أن يحاسبهم أو يناقشهم أو نحو ذلك أما هذا الموقف وأما هذا المشهد فهو عند ملك السماوات والأرض عند عالم الغيب والشهاد عند الذي يستوي عنده السر والعلم لن يخفى خفيا ما تخفيه في نفسك ما تظنه أنك ينساه غيرك لا ينساه الله تعالى ولا يخفى على الله تعالى بل ما نسيته أنت يعلمه هو سبحانه وتعالى وأحصاه عليك أحصاه الله ونسوه ولذلك إذا عرض الناس لا تخفى منهم خفية من قول أو عمل أو فعل أو نحو ذلك كل ذلك يعلمه الله والكل تحت رحمته فما شاء الله أي ما شاءه سبحانه في خلقه في هذا الوقت هو الذي سيكون ولن يكون إلا ما اراد سبحانه وتعالى في هذا العرض وفي هذا الحساب قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي أنكم جئتم على هيئة ضعف وافتقار وانكسار تشبه حالكم عندما صرتم في هذه الحياة الدنيا وخرجتم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة عراه حفاه غرله، ضعاف لا تملكون شيئا لا املاك لا أحساب لا أنساب لا سلطان لا مال إن الإنسان لما ولد ولد بغير ذلك كله ولذلك يأتي كذلك ولذلك عندما تعرض الكتب بعض الناس إذا طالع صحيفته ولياذ بالله ظن الهلاك وظل يتندم ويقول هلك عني سلطاني لماذا؟ لأنه جاء يوم القيامة ولا سلطان ولا مال ولا شيء فالكل يوم القيامة في هذا المشهد يعرض على الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا, جاء حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون أي أنهم يأتون جماعات جماعات أوزاعا وجماعات يأتون في هذا الموقف وهذا العرض حتى إذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علم أم ماذا كنتم تعملون هذا كلام لعمومهم يختلف عن حساب آحادهم اختلفوا عن حساب آحادهم وهذه مسألة من المسائل التي تكلم فيها علماء اهل السنة هل الكافر يحاسب ويناقش أم أنه يساق إلى النار على الفور فطائفة من أهل العلم قالوا لا حساب ولا مناقشة لأن الحساب والمناقشة لمن يرجى له أن ينجو أما الكافر فهو من أهل الهلاك والدمار فلا حساب ولا مناقشه فإنه يساق إلى النار على الفور والأرجح وهو قول الأكثر أن الكافر كذلك يناقش ويسأل عن كل ما عمل والحكمة في ذلك التبكيد فضلا عن إقامة الحجة فانهم يبكتون ويفضحون على رؤوس الأشهاد على رؤوس الأشهاد فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه وقال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فهذا مما يدل على أنهم يسألون ويناقشون أين الشركاء اتوني بشركائكم الذين كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم في الدنيا وأنهم لكم أولياء ونصراء وأنكم تدعونهم مع الله سبحانه وتعالى ولذلك الكفار كذلك يناقشون ويسألون تبكيتا وفضحا لهم يوم القيامه قال تعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إنه في هذا اليوم يصدر الناس يعرض الناس على الله سبحانه وتعالى يخرج الناس من قبورهم ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى اشتاتا وياتون للحساب يأتون للحساب فالآية متضمنة للبعث والحشر والموقف والعرض والحساب قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا اعمالهم أمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون يسال الناس جميعا عما كانوا يعملون وذلك يكون على حالين فمن الناس من يسال سؤالا يسيرا ومن الناس من يناقش السؤال فاما الذي يسال السؤال اليسير فهو الذي يستره الله تعالى كمن يقول الله عز وجل له عبدي اتذكر يوم كذا اذ فعلت كذا وكذا فيقول بلى يا ربي ويظن انه يهلك فيقول سترتك في الدنيا وها انا استرك في الاخره اذهب فقد عفوت عنك نسال الله تعالى ان يتغمدنا واياكم برحمته وعفوه واما الذي يناقش فهذا الذي يكون السؤال له سؤال التشديد وسؤال الحساب والاحصاء والعد، فهذا والعياذ بالله هو الهالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب ولذلك كما في السؤال التالي كيف صفة ذلك من السنة قال فيه أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض قال ذلك العرض عائشة الفقيهة رضي الله عنها تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب فظنت أن المعنى على عمومه على عمومه وإطلاقه وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا اذا هناك حساب وهذا الحساب وصفه الله عز وجل بأنه يسير وأن صاحبه ينجو أما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فصاحب ال... كتابه صاحب صحيفته باليمين سيحاسب حسابا يسيرا وينجو فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب فظنت أنه مطلق الحساب فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المقصود بقوله من نوقش الحساب عذب، فقال ذلك العرض العرض يتضمن ايتاء الصحف ونشر الصحائف العرض أو ما بين العرض والحساب يكون نشر الصحف فالناس كل يأخذ صحيفته على حسب حاله وماله. فمن كتب الله له النجا أخذ صحيفته بيمينه فهذا يأخذها في العرض فإذا قرأ استبشر وإن كان قد يخشى ربما ذنوبه فإذا بشر بأنه أخذها باليمين فإنه ينجو بإذن الله تعالى وهذا هو الذي يعنيه الله تعالى بقوله وأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أما الذي يحصى عليه كل شيء ويناقش فهذا الذي والعياذ والله سيحاسب الحساب الذي به يعذب إذن فالأول في العرض والثاني إذا بدأ الحساب المؤمنون الذين يغفر الله عز وجل لهم ويأخذون كتبهم باليمين هؤلاء في العرض تكون البشرى لهم بالنجاة أما الذي يصل إلى الحساب فهذا قد دخل مرحلة عصيبة نسأل الله تعالى أن يعافينا واياكم ولذلك قال ذلك العرض فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في يوم القيامة عرصات ومراحل وهذه المراحل ينتقل الناس فيها من مرحله الى مرحله فالعرض بعده فالموقف بعده العرض بعده الحساب قال وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامه فيقال له أرأيت لو كان ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أي سر من ذلك وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفار كذلك يسألون ويحاسبون فيقال أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يعني الآن في الموقف في العرض في الحساب لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ أي من هذا الموقف فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أيصر من ذلك أي ما كان أيصر عليك وهو أن توحد الله سبحانه وتعالى وأن تشهد له بذلك قد سئلت ذلك وأنت في الدنيا هو شيء يسير لكن هواك وشيطانك جعلك تترك ذلك وتؤثر الكفر على الإيمان وفي رواية قد سألتك ما هو أهوى من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك قد سألتك ما هو أهوى من هذا وأنت في صلب آدم يعني أنك وأنت في صلب أبيك آدم قد أخذ عليك الميثاق وأقررت بالتوحيد فكل الناس أقر بذلك لكنك لما صرت بعد ذلك إنسانا وجئت إلى هذه الدنيا أبيت إلا الشرك ورددت التوحيد ولذلك مهما فعلت ولو جئت بملء الأرض ذهبا لأن ينفعك ذلك وقال صلى الله عليه وسلم وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه والكلام أنواع فهناك كلام يسير على العبد كلام رضا كلام عفر وهناك كلام عسير على أهله ولياذو الله كلام الحساب والمناقشة وكلام الزجر والتبكيت كما هو الكفار خسأوا فيها ولا تكلموه ولياذو الله ولذلك ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه دليل على الحساب ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله إنسان ينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم من عمله يعني عملك يحيط بك إن كان خيرا فعند ذلك تفرح أنه هو الذي يحيطك وهو الذي يكون لك حصنا وإن كان شرا فعند ذلك لا تلومن إلا نفسك وتكره عملك الذي كنت ربما تعجب به في الدنيا نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم قال وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر من بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه أي أنه من شدة ما هو فيه لا يرى إلا النار لأنه يخشى هذا العذاب فما من إنسان إلا وهو يرى النار يوم القيامة كما قال الله تعالى وان منكم الا واردها كل الناس يعرضون على النار لكن كل إنسان يمر عليها بحسب عمله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فيمر الناس على النار كل إنسان بحسب عمله قال فاتقوا النار ولو بشق تمره يعني إن الأعمال اليسيرة التي ربما يحتقرها بعض الناس قد تكون سببا في النجاة تقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة وقال صلى الله عليه وسلم يدن أحدكم يعني المؤمنين يدن أحدكم يقصد أهل الإيمان من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اللهم اغفر لنا وارحمنا هذا أيضا مشهد من مشاهد العرض مشهد من مشاهد العرض فإنه يوم القيامة يساله ربه سبحانه وتعالى سؤال الذي سيعفو سؤال الذي يستر فعلت كذا وفعلت كذا فيقول نعم فيقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وهذا برحمته سبحانه وتعالى فلعل هذا العبد كان عنده, ما عند كان عنده ما جعل رحمة الله عز وجل تتغمده وإلا فإياك أن تكون صاحب رجاء بلا خوف فإن بعض الناس من الجهل بمكان في هذا المعنى فإنه يظن أن هذا معناه أنه يصح لكل حال ولكل إنسان أن يكون كذلك ولو كان فاجرا مجرما وإن كنا لا نمنع فرحمة الله عز وجل أوسع من أن يضيقها مخلوق لكن رحمة الله كما قال قريب من المحسنين فهذا العبد الذي أساء ربما أنا أو أنت قد يكون هذا العبد له من العمل أو له من باب الخير ما جعل رحمة الله عز وجل تتغمده ولذلك غفر الله له ستره سبحانه وتعالى فنسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا وإياكم وأن يندينا من هول الموقف وشدة العرض ومناقشة الحساب ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين